وعن جابر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان احبكم واقربكم مني مجلسا يوم القيامه احاسنكم اخلاقا وان ابغضكم الي وابعدكم مني مجلسا يوم القيامه الثرثارون والمتشدقون والمتفيهقون قالوا وما المتفهقون؟ قال المتكبرون من القاهرة ثم استجابت رجال دون اسرته وفي الاباعد ما يغني عن الرحم ومن اراد به الرحمن مكرمه أداه للرجد في داج من الظلم فكان يمضي ليرعى انسى وحشته في شاسع ما به للخلق من ارمي انه شدور المحبين فما يمر على صخر ولا شجر إلا وحياه بالتسليم من أممي حتى إذا حان أمر الغيب وانحصرت أستاره عن ضمير اللوح والقلم نادى بدعوته جهرا فاسمعها في كل ناحية من كان ذا فكان أول من في الدين تابعه خديجة وعلي ثابت القدم ثم استجابت رجال دون أسرته وفي الاباعد ما يغني عن الرحيم ومن أراد به الرحمن مكرمة أداه للرجد في داج من الظلم ثم استمر رسول الله معتزما يدعو إلى ربه في كل ملتئم والناس منهم رشيد يستجيب له طوعا ومنهم غوي غير محتشم حتى استرابت قريش واستبد بها جهل تردت به في مارج ضرم وعذبوا اهل دين الله وانتهكوا محارما عقبتهم لهفه الندم وقام يدعو ابو جهل عشيرته الى الضلال ولم يجنح الى السلامين تدو المحبين من التراث الشعري اداء عادل هاشم موسيقى طارق عباس اعداد واخراج اماني احمد